ان لا الہ الا اللہ اشد نمدر وسول ہیال ہیال سر الحمد لله غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب دي لا إله إلا هو إليه المصير تفضل ربنا عز وجل علينا وعلى الناس بالخيرات وصرف الشرور والسيئات أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى الأعمال الصالحات اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الموصوفين بأفضل الصفات أما بعد، فاتقوا الله حق التكوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، فقد فاز من اتقى، وخاب وخسر من كفر وعصى أيها المسلمون، لقد نزل بساحتكم ضيف كريم، امتل الله عليكم فيه بموسم عظيم فشهرُ رمضان أفضلُ الشهور ومن رحمة الله بنا أن علَّمنا الشهر الفاضل والزمان الفاضل وشرع لنا فيه من الأعمال الصالحات ما يكون لنا بها في الآخرة أعظم الثواب وما يكون لنا بها في الدنيا عوناً على استقامة أحوالنا وصلاح لدنيانا قال الله تعالى فاذكروا الله كما علَّمكم ما لم تكونوا تعلمون وقال تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويُزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون رمضان, رمضان يكفر الله بالأعمال الصالحة فيه ما بينه وبين رمضان الذي قبله عن أبي هرية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتُلبت الكبائر رواه مسلم والتلمذي فضائل هذا الشهر فضائل هذا الشهر كثيره في كتاب الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل رمضان ففتحت ابواب الجنه واغلقت ابواب جهنم وسلسله الشياطين رواه البخاري ومسلم وللترمذي من حديث ابي هريره ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أول ليلة من رمضان غلِّكت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي منادٍ يا باغي الخير هلم وأقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليله حتى ينقضي رمضان وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنه باب يدعى الريان لا يدخله الا الصائمون ورواه البخاري ومسلم ورمضان ورمضان انزل الله فيه من الخيرات والبركات على امه الإسلام ما لا يعد ولا يحصى وثواب صيامه كفاره الاذام ودخول ودخول دار السلام عن ابي هريره رضي الله عنه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري وقيام رمضان وقيام رمضان كفاره لما تقدم عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري ومسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة وفي هذا الشهر وفي هذا الشهر المبارك ليلة القدر ففي من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من نبه رباه البخاري ومما فضل الله ومما به رمضان أن الله جمع فيه أصول الإسلام وأعمال البر وأبواب الخيرات ففيه الصلوات الفرائض والنوافل مع الصوت وفيه الصدقات والزكاة لمن يزكي ما له فيه المتقدم منه والمتأخر وفيه نوع الحج لمن وفق بعمرة علي بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لامرأة من الأنصار عمرة في رمضان تعدل حجه معي أو تَعْدِلُ حَجَّة رواه البخاري ومصريم وفيه, وفيه جهاد النفس والشيطان بكفها عن المحرمات وحملها على الضاعات وسد أبواب الشيطان التي يدخل منها على الإنسان وفيه أنواع الذكر الذي يجلو صدأ القلوب وأعظم الذكر القرآن العظيم ورمضان رمضان شهر القرآن الكريم وهو اعظم النعم على المكلفين يبين الحلال من الحرام والحق من الباطل والخير من الشر والمنافع من المضار والمفاسد والسعاده من الشقاوة ويرتقي بالإنسان إلى درجات الكمال ويبني ويبني كل خلق كريم ويمحو كل خلق ذميم ويهذب النفوس ويصلح القلوب ويؤسس التوحيد ويؤسس التوحيد لرب العالمين ويُثبِّته ويُقوِّيه ويهدم أنواع الشرك ويمحو آثاره ويُزيلها من أعماق النفس البشرية وأيُّ نعمةٍ أعظم من ذلك وتلاوة القرآن تزيد في ثواب الصيام والقيام والقرآن العظيم أعظمُ معجزات النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب العقول البشرية على اختلاف مستوياتها ويدخل إلى العقول والقلوب من كل ابواب البراهين والأدلة والاقناع ليستجيب ليستجيب المكلف للاستجيب المكلف للحق ويعمل به ويدافع عنه ويحبه ويدعو اليه ويعرف الباطل ويبغضه ويصده ويُحَذِّرَ من أو يُعرضُ عن الحق ويتبعُ الباطل عناداً, بع... عنادًا وإصرارًا عن بينه وقيام حجة على هذا المُعرض عن القرآن الكريم وَلَنْ يَضُرَّ إِلَّا نَفْسَهُ قال الله تعالى فبأي حديثٍ بعد الله وآياته يؤمنون وقال تعالى فبأي حديثٍ بعده يؤمنون وقال عز وجل ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتنى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وللقرآن العظيم وللقرآن العظيم سلطان وتأثير على القلوب وخاصة في هذا الشهر المبارك وسر تأثيره وقوة سلطانه في رمضان أن القرآن غذاء الروح وصلاحها وقوتها والطعام والشراب غذاء الأبدان وفيه قوة النفس الأمارة بالسوء فإذا ضعفت قوة النفس الأمارة بالسوء قوية الروح, الروح بغذاء القرآن وتلاوته واستعلت الروح على شهوات البدن فاستقامت احوال المكلفين فاتصف الصائم فاتصف الصائم بالتقوى التي هي جماع كل خير قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وتلاوه القران عباده وتلاوه القرآن عبادة يضاعف ثوابها قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا فله بكل حرف عشر حسنات لا أقول الف لام ميم حرف ولكن الف حرف ولا م حرف وميم حرف ايها المسلمون ايها المسلمون عظموا شهركم واحفظوا صيامكم فما عظم رمضان ولا بما هو اهله بمثل التوبه النصوح والخروج من المظالم ومحاسبة النفس بالقيام ومحاسبة النفس بالقيام بما قصَّرت فيه وكلٌّ أعلم بنفسه فلا تدري أيها المسلم متى يأتيك الأجل وليس الصيام وليس الصيام هو الإمساك عن الطعام والشراب فحسب بل الصيام هو الإمساك عن المفطرات وصيام الجوارح عن المعاصي والغيبة والنميمة وآفات اللسان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواه البخاري وأبو داود والتربذي وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ورب قائم حظه من قيامه السهر رواه الطبراني وعن أبي عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم جنة ما لم يخرقها رواه النسائي وزاد الطبراني قيل بما يخرقها قال بكذب أو غيبة أيها المسلمون أيها المسلمون إن الزكاة قرينة الصلاة والصيام وانها حق الله فرضها للفقراء وهي طهارة للمال ونماء للكسب والحقوق والحقوق في المال أكثر من الزكاه وهذا الشهر الكريم شهر الاحسان والنفقات في شهر الاحسان والنفقات في ابواب الخير فادوا فيه زكاه اموالكم يبارك لكم فيما اتاكم علي بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل كان اجود بالخير من الريح المرسله رواه البخاري ومسلم ومنع الزكاه ومنع الزكاه محق المال ولو أدى المسلمون كلهم زكاة أموالهم ما بقي فقير بينهم أيها المسلم أيها المسلم تذكر أن هذا المال الذي بخلت بزكاته تذكر أن هذا المال الذي بخلت بزكاته والإنفاق منه أنك معه بين أمري إما أن تتركه إلى قبرك واما ان يتركك ذاهبا عنك وكان الامر ان حصره ونداما ولكم عبر في الحياه بمن وقع بمن وقع له ذلك ومالك أيها أيها هو ما انفقته هو ما انفقته بالزكاه وابواب الخير فاحرص على ان يكون المال زادك الى الجنه ولا يكن زاد ولا يكن زادك الى النار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 فاستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل اللهم فاستغفره إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى احمد ربي واشكره على نعمه التي لا تحصى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الاسماء الحسنى واشهد ان نبينا وسيدنا محمد عبد هو رسوله المصطفى اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اول البر والتقى اما بعد فاتقوا الله تعالى واطيعوه واحذروا المعاصي فان المعاصي عار ونار عباد الله, عباد الله، زكوا صيامكم بالاستكثار من الأعمال الصالحات، واعمروا أوقاتكم بالحسنات، وإياكم وتضيع الأوقات في اللهو واللعب، ومجالس الغفلة والسرور والسيئات، وإهدار الساعات في مشاهدة المسلسلات والفضائيات، والسهر فيما لا ينفع في الدين ولا في الدنيا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رواه البخاري وقال الله تعالى واذكر ربك, واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين أيها المسلمون أيها المسلمون أنتم ترون وتسمعون ما نزل بالمسلمين من الشدائد والكرب العظيم في كثير من البلاد وقد قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فادعوا الله, فادعوا الله أن يرفع عن المسلمين ما نزل بهم من البلاء وأن يؤلف بين قلوبهم وأن, يكفي وأن يكفيهم شرور أنفسهم وشرور غيرهم وفي الحديث الدعاء مخ العبادة عباد الله إن الله أمركم بأمر بدأ في بنفسه وقال تبارك وتعالى إن الله وملائكة وصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقد قال صلى الله عليه وسلم واحدة صلى عليه الصلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة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 اللهم ارضى عن الصحابة يجمعين وعن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك المعين وعن التابعين ومن تبعهم بحسان إلى يوم الدين اللهم ارضى عنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عزي الإسلام, الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين يا رب العالمين اللهم انصد دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين يا قوي يا متين اللهم ارزقنا والمسلمين التوبه والانابه اليك يا رب العالمين اللهم فقهنا والمسلمين في الدين إنك يا رب العالمين العزيز الوهاب اللهم اعذنا واعذ ذرياتنا من ابليس وذرليته والشياطين وجنوده يا رب العالمين اللهم اعذ المسلمين اللهم عيد المسلمين وذرياته من إبليس وجنوده وشياطينه يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير اللهم ألهمنا رشدنا وعيدنا من شرور أنفسنا اللهم أحصن عاكبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزئ الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لموتانا وموتى, وموتى المسلمين يا رب العالمين اللهم آمن في أوطاننا وأصلح اللهم ولاة أمورنا اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لما تحبَّ وترضى اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين اللهم عِنه على كل خير إنك على كل شيء قدير اللهم ألبسه الصحة إنك على كل شيء قدير اللهم وفق نائبيه لما تحب وترضى ولما فيه الخير إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخَّرنا اللهم عافِنا وعافُ عنا اللهم وفقنا في هذا الشهر لصيامه وقيامه على الوجه الذي تحب وترضى هذا الجلال والإكرام ولا تقلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم عدنا من شرور أنفسنا اللهم عدنا من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا على النار عباد الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء للقربة وَيَنَهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَأْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا تَعْمَلُونَ أَذْكُرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الْجَلِيلَ فَلْيُكْرِمْكُم مَّشْكُورًا عَلَى نِعَمِهِ كَثِيرَةً وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ مَا تَصْنَعُونَ اللَّهُ, أكبر الله أكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد الرسول حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر, الله أكبر لا إله إلا الله استووا أتدلوا استووا أتدلوا الله أكبر الله أكبر, الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 اللہ الله اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر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 اذكر انما انت مذكّر لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر ويعذب الله العذاب الاكبر ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم الله اكبر الله اكبر ربنا ولك الحمد لله بالحمد الله اكبر الله اكبر الله, أكبر. الله أكبر.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 السلام علیکم و رحمۃ اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ السلام علیکم و اللہ السلام علیکم رحمۃ اللہ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 ولا ينفع ذا الجد منك الجد إخوة الإيمان في كل مكان أدى المسلمون هنا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم شعائر صلاة الجمعة لهذا اليوم المبارك وقد أمهم فضيلة الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي حفظه الله تحدث فضيلة الشيخ في خطبته عن اصطفاء الله سبحانه لهذا الشهر المبارك الفاضل من بين الشهور والأزمان فإن الله سبحانه يكفر فيه السيئات ما بينه وبين رمضان الآخر وإذا كانت أول ليلة من شهر رمضان المبارك فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين وقد خص الله سبحانه وتعالى أهل الصيام خصهم بباب في الجنة يقال له الريان يدخل منه الصائمون لا يدخله أحد غيرهم وأنزل الله في هذا الشهر الكريم القرآن الكريم أزله سبحانه في ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر من أدرك أجرها بالقيام إيمانا واحتسابا لله عز وجل فقد أدرك الخير كله ومن حرم أجرها فقد حرم والقيام في هذا الشهر المبارك الفاضل مكفر لما تقدم من الذنوب قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما